والشمس وضحاءها والقمر إذا نلاها والمهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها تجورها وتقواها قد أسلع من ذكاها وقد صابا كذبت سمود بضواها إذ انبعف أشقاها فقال لهم عسول الله نأخذ الله وزقياها فكذبوا معقروها فزمزم عليهم رب بدهم به فزواها ولا يقافوا